دعاء الاستجابة اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غيات المستغيثين، ويا مفرح المحسونين أغفنين اغفني اغفني توكلت عليك يا رب قليت فوضت فرضت امري ليك يا رزاق يا فتاح يا باسيد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتعيرين يا غياث المستغيثين، يا مفرح المحسونين أثني، أثني، أثني، توكلت عليك يا رب، قضيت، فبضت، فرضت أمر إليك. <أمري> يا رزاق يا فتاح يا باصد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا مفتع الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتغيرين ويا غياث المستغيثين ويا مفرح المحسونين أوثني أوثني أوثني توكلت عليك يا رب قضيت فوضت فرضت أمري لي ya Razaq, Ya Fattah, Ya Basit Ve sallallahu ala khayri khalqihi Muhammedin Ve alihi ve sahbihi yacma'in Allahümme ya müfettihal abbab Ve ya müsabibal asbab ويا مقلب القلوب يا مقلب القلوب بتوالابصار ويا دليل المتعيرين ويا غياث المستغيثين ويا مفرح المحسنين اغثني اغثني اغثني توكلت عليك يا رب قَضَيْتُ فَوَّغْتُ فَرَغْتُ أَمْرِي لَيْكِ ya رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا بَاسِطُ وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَحَمَ